الحمد لله والسلام رسول الله ومبعد فمعنا اليوم السؤال الحادي عشر من أسئلة الأجوب المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان في الغرب جاء في السؤال وقد سبق الأسئلة عن الجماعات الإسلامية قال جماعة التبليغ على سبيل المثال يقولون نحن نريد أن نسير على منهج أهل السنة والجماعة ولكن بعضهم قد يخطئ فيقولون كيف تحكمون علينا وتحذرنا منا فكان جواب الشيخ جماعة التبليغ كتب عنهم من ذهبوا معهم ودارسوه وكتبوا عنهم الكثير وشخصوا الأخطاء التي عندهم فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم ليتبين لكم الحكم في هذا إلى آخر ما قال حفظ الله وبرك فيه قبل أن ندخل في جماعة في الدبلير يجب أن نعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن الدعوة إلى الله هذه يجب أن نفهمها جيدا حتى لا تلتبس علينا الأمور الدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك بالفكمة والموعظة الحسنة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن الدعوة تكون إلى ماذا؟ إلى سبيل الله إلى الصراط المستقيم إلى الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى تدعو الناس إلى هذا ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله قد بيناه في التعليقات السابقة طلق المستقيم الصراط المستقيم الصراط الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الصراط وهذا الطريق الذي ندعو الناس إليه أيضا نتحاكم مع الناس بناء عليه فنحكم عليهم بناء على هذا فنقول لكل من جاء بطريقة أو أراد أن يتعبد بعبادة اعرف عبادتك هذه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه كي نعلم أن هذه الطريقة طريقة صحيحة أم طريقة مبتدعة, مبتدعة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى لا ترضي الله ولا يريدها الله سبحانه وتعالى وإن ظننت أنت أنها حسنة هذه هي القاعدة عندنا وهذا هو الضابط إذن دعوتنا إلى الله لا إلى أنفسنا لا ندعو إلى أنفسنا ولا ندعو إلى حزب من الأحزاب واضح؟ هذا مهم لا ندعو إلى أنفسنا كيف تمتحن نفسك؟ هل تدعو الناس إلى نفسك أم إلى شر الله؟ انظر إلى نفسك هل تعالت الناس بنفسك؟ هل تغضب إذا تركك أحد وذهب مع أنه باق على الطريق المستقيم؟ أم تفرح وتبقى فرحا ويعجبك هذا أن الرجل ما زال على الطريق المستقيم حتى وإن ذهب من عندك إذا كنت لا تراه على خير إلا إذا أقبل عليك وتراه على شر إذا أتركك مع أنه على الطريق المستقيم فمعنى ذلك أن تدعو إلى نفسك لا تدعي إلى الله سبحانه إذا كنت تنتظر منه أن يجلب عليك المنافع أو أن تستفيد منه في هذه الدنيا وتريد أن تكتل وتجمع الناس من حولك فأنت تدعو إلى نفسك لا تدعو إلى الله أما إذا كنت تدعو الناس ليتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه وتفرح إذا رأيت الشخص يتمسك بهذا الطريق سواء كان عندك أو عند غيرك من أهل السنة فأنت تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك ولا تنتظر من الناس منفعة في هذه الدنيا فلا تريد أن تكون رئيس حزب أو رئيس جماعة يوالي الناس عليك ويعبه عليك لا إنما تريد تريد من الناس أن يتمسكوا بشرع ربهم وأن يمتهجوا هذا النهج المستقيم وتريد أن يبقى هذا النهج صافي النقي عندئذ إن أنت تكون داعي لله سبحانه وتعالى كيف تعرف نفسك أنت تدعو إلى حزب أن تدعو إلى منهج صحيح مستقيم إذا كان همك أن يدخن الناس في الحزب وكنت توالي وتعادي على ذلك فأنت حزبي أنت لا تدعو إلى الله تدعو إلى الحزب وإذا كنت لا تدعو أحدا إلى أن يبايعوا أو يوالي على أصول وضعتها أنت من عندك وإنما تريدهم أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف منهج السلف الصالح وإذا لمسكوا به عندئذ أن أنت تدعو إلى الله تدعو إلى الصريق المستقيم لا تدعو إلى حزبه هذا الفارق إذا عرف عندك عرفت معنى جماعة التبليغ وحزب الإخوان وغيرهم الذين قد بنوا أحزابا داخل جسم هذه الأمة فانشقوا عنها وانفصلوا وفرقوا والله سبحانه وتعالى قد حرم هذا فقال لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريحوا فاركون وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء فالتحزب محرم في دين الله وهؤلاء جماعة التبليل وجماعة الإخوان عندهم أحزاب وهذا لا ينكرونه عندهم أمراء وعندهم دستور ويبايعون على هذا الدستور أمراءهم ويوالون ويعادون عليها فعندما ترى أصولهم التي وضعوها في الدستور أول شيء تفعله تفسر هذه الكلمات التي وضعت في الدستور بناء على تفسيرهم لا بناء على ما تفهم أنت من شريعة الله الصحيحة حتى لا تنقدع فلما تمر أنت على الأصل الأول عند جماعة التبليغ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول ذي عضي عظيم ماذا في ذلك؟ لكن ادخل في عمقهم وعرف ماذا يعنون بها. بعضهم يعني وحدة الوجود وهذا ما نقله عنهم بعض البعض عندما يقولون لك أخرج اليقين الفاسد من قلبك وأدخل اليقين الصحيح. والبعض قال جل ما يعنون بذلك توحيد الروابي، أي أنهم لا ينفعون رأساً. بتوحيد الألوهية الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبخية الأنبياء به لذلك تجد فيهم عبادة القبور على قدم وساة يشركون لأن جماعة التبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية والطرق الصوفية هذه دينه يقوم دينها على أمرين وهذان الأمران هما الذي الذي يقوم عليهما دين جماعة التبليغ أيضاً الشرك والبدعة جماعة التبليغ بنيت أساساً من قبل محمد بن إيلاس. ومحمد بن إلياس هذا كان دينه دينا جديدا سواء كان في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج كل ذلك عنده شيء جديد فهو على طريقة من الطرق الصوفية التي تقوم على عبادة الكبور في الأسماء والصفات ما تريد العقيدة بمحمد محمد التي اخترعها أبي محمد الماتوريد والماتوريدية هؤلاء في الإيمان مرجية أما طريقته في التبديد والدعوة فطريقة محدثة جديدة أحدثها هو ويزعم أنها إلهام من الله يعني يجعل نفسه كالنبي فيكون تكون الأحكام الشرعية أو بعض الأحكام الشرعية يتلقاها من رب العالمين مباشرة يأتي إلهام به وأما في الفقه فهم أحناف متعفقون جدا يعني إذا جاءتوا النصوص الشرعية يتحاكمون إلى أبي حنيفة لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شيء هذا الذي يقوم عليه دين جماعتكم عندما يخرج التبنيد للدعوة إذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى حزبه فهمهم أن يجمعوا الناس وأن يتبكنوهم تحت رايتهم فعندما يقول لك التبنيد لإكرام المسلم وهذا أصل من أصولهم ماذا يعني بإكرام المسلم؟ المسلم الذي معه على حزبه أما من أنكر عليه وخالفه فهذا يعاديه ويبقضه أما الذي لا يعاديه أو, أو الذي لا ينكر عليه فهذا يتمطف به إلى أن يسحبه إلى حزبه هذه طريقة جمعة التبنيه لأن هذا معنى الحزبية الحزبية لماذا حرمها ربنا تبارك وتعالى؟ لأنها تشتيت وتفريق للأمة يصبح الولاء والعداء عند الحزب على حزبه فقط إذا كان ذاك مسلم الذي هو خارج حزبه مسلم تقي صالح أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ممن هو في حزبه يبغضه ويكرهه لأنه ليس من حزبه أما الفاسد أو الفاسد العاصي أو الفاسق أو حتى الكافر إذا كان من ضمن حزبه فهو أخوه وحببه أخوه عن الحزبية الولاء والبراء على الحزب وليس على الإسلام ونحن ديننا الولاء والبراء على الإسلام والإسلام فقط لا أرض لا دستور لا حزب ولا قومية ولا جنسية ولا شيء إنما هو الإسلام والإسلام فقط الذي نوالي ونعادل عليه بخلاف المناهج والطرق الأخرى هذا معنى أن تكون مسلما بحق على الطريق المستقبل والكلام في جماعة التبليغ يطول، لكن اختصار هم قوم لا يرفعون رأسنا بشرع الله ودينه الحق القائم على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة هذه ثلاث أصول <تصفيق> ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يذكرون هذا أصلا عندهم لكن ماذا يعنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعننا جماعة التفليغ لا يرفعون رأسا أبدا لأنها بالنهي عن المنكر ولا ينكرون شيئا من المنكرات بل فيهم كثير من المنكرات عندهم معنى خاص لهذا وهو يتعلق بحزمه والصلاة هي أصل من وصوله أنا شخصيا اتقيت بواحد من جماعة التبريق في مسر كان يتجاوز عمره ستين ستين فكان يصلي بجائد فرأيت صلاته لا علاقة لها بالسنة أبدا لا يحسن يصلي الرجل بل أخلى ببعض الأركان وصلاته ببعض رجل كبير ومع جماعة التبليغ. كانوا خارجين عندهم في السلام فأردت أن أعرف الذي هو أصل عندهم إقامة الصلاة فقلت له أسألك هل تفضل؟ قلت له كم لك في جماعة التبليغ؟ قال لي خمسة عشر سنة وهو فرح مفتغر بهذا الشيء قلت سبحان الله خمسة عشر سنة لا يحسن يصلي مع جماعة التبليغ جماعة التبليغ يخرجون لماذا؟ من أجل فقط أن يكون هذا في جماعتهم هذا هو أصل نحن نخرج وندعو إلى الله لكن من هو الله الذي تبعون إليه؟ أين شريعة الله التي تبعون إليها الناس؟ هو حزبهم فقط وإلى أين تعليم الناس التوحيد؟ أين تحذير الناس من الشرك؟ أين تعليم الناس السنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين تحذير الناس من البدع؟ هم أنثرون وهم دينهم كله قائم على على البدع. كيف يحذرون الناس من البدع؟ ثم من الذي يخرج البدع وعن الجهال؟ هم كلهم جهال لأنهم لا يحتمون بالعلم. العلم عند جماعة التفريغ ضاحٌ خب ظهرك طيب فاقد الشيء لا يقبل. من أين سيعطي وكيف سيعطي وهو لا يعرف توحيدا ولا يعرف سنة ولا يعرف شركا ولا يعرف بدعة حتى يحذر الناس منه هذا هو كيل الجماعة التأمير وهذه هي أصولهم ربما يقول لي قائل أنت تفتري عليهم هذا معنى يقول لك سهل قد أُنِّفت كتب جعلت لها مصادر ترجع فيها إلى كتبهم وإلى كلامهم وإلى التائبين منهم حتى يشرحوا لك ما ذكرت وأنا أعزوك إليها وهكذا كنت قد أقمت عليك الحج والحمد لله وبينت لك الحق من للبعض فلن يبقى عندك عذون أمام الله سبحانه وتعالى هذ هذه الكتب القول, المو... القول البليغ في التحذير لجماعة التبيين للشيخ مود توينجلي هذا أحسن كتاب صنف في هذا الحين لأنه كتاب جامع ويذكر لك المصادر ارجع إلى المصادر بنفسك وتأكد بنفسك حتى لا يبقى لك عذر بعد ذلك وهذه طريقة أهل السنة في الرد على هذي البدع لا يختبرون على أحد ولا يقرون على أحد فليس لهم مصلحة هم ليس عندهم حزم ولا عندهم أغراض شخصية ولا دنيوية الحمد لله الذي عرفناه عن علماء سنة والزهد في الدنيا ووضع الدنيا خلف ظهورهم وهذه سيرتهم تشهد عليهم بذلك مهما افترى عليهم المفكرون وكذب عليهم الكاذبون الله سبحانه وتعالى يصدقهم في نهاية التقضي يذكرون البدع من أصول أصحابه قل ارجع إلى كتابه او ارجع إلى صوتيته او اذهب وانظر بنفسك حتى تعلم حقيقة ما عنه. الكتاب الثالث السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائه وهذا للشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي والكتاب الثالث جماعة التبليغ في شبه القاروة الهندية لأن صاحبها أصدر وأصدرها من الهند لا من كدعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي خرجت من مكة والمدينة هذه خرجت من الهند وهم لهم بعض الكلام الذي يلعون فيه أن أمراءهم وأئمتهم مثل الأنبياء يعني كأنها دينا جديدة كأنها أقول جماعة التبليغ بشبه القارات الهندية تعريفها وعقائدها تأليف سيد طالب الرحمن وهذا باكستان هذه الكتب ذكرت لك ما ينتقد على جماعة التبليغ من وصولهم من كتبهم ومن صوتياتهم حتى تتأكد بنفسك ولا يبقى لك أكثر لهذا السبب نحذر من جماعة التبليغ لأنهم لا يرفعون رأساً لا بكتاب الله ولا بسنة رسول صلة ولا بهدي السلف الصالح رضي الله عنه إنما هو الدين الذي اخترعه أئمتهم وجاء به مشايخهم يوالون ويعادون عليه يحبون ويبقضون فيه هذا ما عندي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك